فَلَمَّا أَزَعُوا أَزَعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُم مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 ذلك ألف ذلك هو الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشري المؤمنين.